فإذا جاءَ جلُّهم لا يستأخرُون ساعته ولا يستقدِمون يا بني آدم إما يأتِنكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فَمَنِ اتَّقَى فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 فآتيهم عذاباً ضعفا من النار قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من صبل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هاء وجاون وهم بالآخرة كافرون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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 فاليوم لننساهم، فاليوم لننساهم، فاليوم لننساهم كما نسولق هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علمه دو رحمة لقوم يؤمنون.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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانذروا كيف كان عاقبه المفسدين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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أو لو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 وَأَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَأَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ